هذه الحديثة فيها من العبر الشيء الكثير ومن يحفظ وفيها من القوائد الشيء العظيم خاصة لكم خاصة لكم ونحن قلنا مجدوية أنها ليست واحدة أنها هي عدة بشارات هي عدة والله جملة من بشارات أرسلها الله لكم على على لسان, على لسان أنتم كمان تعرفون الخرم أخوكم قول الله سبحانه وتعالى جن سو دخل فيه. وبدأ القصة. والأول أننا اشتعارنا أن فيها من فوات. طلب منه عيدات جلسات أول درس أول فعده. نأخذها من هذه الحادثة. نحن في الأرض لا نحتاج لعي بينا أو لعي دليل على صوت هذا الدين. نحن نكتفي بأعظم بينا وبأعظم حجة قام الله على عباده ألا وهي القرآن الكريم ثم السنة النبوية فنحن كمسلمون لا ليش عندنا أي أبنى شك في هذه القضية تكفينا حجة الله على عباده القرآن الكريم ثم السنة النبوية في أصل عندنا ولكن هناك بشارات يرسلها الله عز حتى يزيد عباده المؤمنين إيمانا على عمالين ويزيدهم تثبيتا على هذه الحديثة وانت من تلك الشراط من تلك المسجد التالي التي أرسلها الله لكم خاصة لكم كما تعرفون الآن هذه واحدة السيدة الثانية أنكم أنتم والله ونحن اتقررناه لكم أكثر من مرة أنتم وحدكم المستهدفون من الصراح والله أنتم لا تعرفون كل تنفسكم والله الأمة تنتظركم بمنتهى الشراط والله ليس لهذه الأمة بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنتم ليس لهذه البلية ولهذا العرض ولهذا الظلم الذي نحن فيه لله بعد ما والله انتم ما تعرفون قيمتكم هذه من الغفله والله من الغفلة عن هذا الدين ومن غفله عن انفسكم دعنا في موضع والله يا شباب حتى الجن الجن يعرفون حقيقه الجن والله الجن يفهمون حقيقة الصراع وبدر اخو لا يفهم حقيقة الصراع هذا الجن الذي من قبل انس ونسه واحده والله يفهم الصراع افضل من بعض حرب عقادية صرفة هو نفس قال هكذا قال يحاربونكم لأنكم مجاهدون والله قال كذا قالوا في نفس الوقت يتركون أدعاء السلفية والله هذا كلام بلسانه وكان أخوة شهود الله والله حرب عقادية حتى بجن يحاربوكم حرب عقادية سبحان الله يعني هذه والله بشارة سقال الله على لسان أكثر ومات نفس بالعكس كلها خير من أولها إلى آخرها خاصة الفتالة نقول أولا أن الله أزجل وحده هو الذي أخرج هذا الجن قبل الله سبحانه وتعالى وخيرا ثم يقضل هذا القرآن وبتأثيره على الناس يستثمر وكبدأ القصة من قرماء السوق من أصدقاء السوق هذا الجن أرسل بسحر فاعل الأخي لماذا فاعل له لأنه التزم وصار من المعجين فقط ليس إليه وإلى دور ماذا؟ لأنه اتزم وصار من المجاهدين والذي فعلوا لهم هم أصدقاء السؤال والأخي يعرفونه الذين كانوا معه أيام الجاهدين فعندما اتزم وصار من المجاهدين وخاص عندما جاء إلى آياء هذه الأرض عقدوا عليه حسنا من عند أنفسهم. والله لا يقاتلونكم ولا يحاربونكم إلا حسنا على هذه حتى يرضوكم على عقدكم يريدوكم أن تكونوا أنسالهم هذه قضية فقط يريدوكم أن, تحب أن تحب فتنازلوا عن هذه العقيدة التي أكرمكم الله بها لا يريد منك شيء لا يريد منك الدنيا لا يريدوا أن يردكم على عقبكم خاسرين قال هكذا قالت عندما اتزم الأخ وصار خاصة عندما جاء إلى هذه الأرض حقدوا عليه وأرادوا أن يكيدوا له حتى يرجعوا لا الجهرية فسمعوا له هذا السلام وأرسلوا هذا الجن حتى أفتنه ليفتنه في بينا قال أنا حتى أفتنه في بينا حتى أرده على الله عقابه خسرا عياذا بالله هذه واحدة التانية أن هذا الجن فانا جنينيا شيعيا من الشيعة حتى تعرفوا الدروس التي نحكيها بعد المغرب حتى تعرفوا أن المسألة صمر والله ما فعلناها للصمر والله ولا الحمد الحمدنا قناعة ولكن حتى فززنا أنتم قناعة والله ما عقدناها للصمر حتى تعرفوا أنها شرب عقائدية الشيعة الذي ظلمنا بشهور نتكلم عنهم. قال عن جنيني شيعي أرسلني الشيعة كيدا للأهل السنة الذي منه هذا بعد قال وهو من الفرقة من أخب السرقين و... والتجم على مذهبهم منذ أربع شهور وصار طالبا للعلم على مذهب طبع عندهم طلاب العلم تكلم كلام كثير أمر... تكلم كلام كثير قال أرسلوني بالمنطلق عقائدي قال لأن عندنا في عقيدتنا أن من آذى سنيا فقد صافح عليها وهم وأنه عليها هو قال قال نحن نعتقد هذه أن الفرقة أن النبوة كانت لعلي في الأصل إلا أن جبريل خان الأمانة أيها الله وأعطاء محمد لأنه كان صديقه في الصغر. قال هكذا قال أما الآن نعرفه الحق هذه واحدة من الذي أرسلوه الشيعة ثانياً أنهم كانوا يعني كانوا من صديقه الأخط في أيام الجهلية سأرادوا أن يبتنون في بينه تكلم عن عن باب المتشبين لهذه تعالى الثلاثية ظلماً وظلماً وبلسانه قال هؤلاء أول من يحارب المجاهدين قال أنا سمعتهم بنفسي هو يقولكذب والوَعْدَةَ الْرَّادِ قال أنا سمعتهم بنفسي يسبون المجاهدين ويخبرون المخابرات عن أماكنهم قالوا الشيخ فلان والشيخ ذكر الأسماء قال الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان بأكثر الناس في حرب المجاهدين ويكسدونا فر أنا سمعت الشيخ فلان بنفسي يقول أولئك المجاهدون جهلة حمقاء القو بانفسهم في السهولة هذا بلاي هذا صحيح لا يصدق قال كذب قال أنا سمعت الشيخ فلان يقول هؤلاء المجاهدون ألقوا بأنفسهم في التل. وقال هو نفسه يقول. قال أنا قلت له ماذا أولئك المختلف بيننا وبينهم؟ قال هؤلاء يخبون الدنيا. والله قالها كذا. قال لا كل ما من نجد الدنيا. قال أما أنتم؟ أنتم الدنيا من لا سما نتاع؟ كلنا الله نكون قال والله قالها كذا. قال هؤلاء يخبون الدنيا. قال كل ما فعلون نجد الدنيا نجد المناصب والرئاسات. قال أما أنتم؟ تعرفتم الدنيا لله؟ كلنا شاء هذه النقطة النقطة الخامسة أن السعب الرئيسي بعد الله سبحانه وتعالى في خروجه وفي هدايته لأن الأنصار من الإخوانينا أبتدأ ودخل في دين الله الحق وتبرأ من ذهبه البغيض. هذه آخر مش حالة لكم قال السعب الرئيسي بعد الله عز وجل أنه نتأثر بكم والله قالها هكذا قال لما تأثرت بكم قال تأثرت بهؤلاء الشباب قال ما لمستوا فيهم من صدق ومن إخلاص قال أنا دهل قال السورة التي كانت عندي عامكم كانت أنكم ورثيون أنكم مجرمون أنكم كذا، وأنكم تخرعون الناس قال عندما جئت قال أنا فجئت هل ما استطعت أن أحمل؟ وثلاث أيام فقط وبالله الحمد خرج وأول كلمة قالها قال أنا جئت منكم ما صدح منكم قال أنا, خلاص. ما قال أنا يعني فجئت بسائق من الإمام قال هؤلاء الشباب فيهم من الخير الشيء الكثير جدا قال ما شاء الله يكبرون ويحللون وقال كادوا حرقناه بقرآن الكريم قال في كل مكان سمع تكبير وتهليل وكذا وكذا قال هؤلاء مجاهدون والله قال قال خلق الله تسكية عليا لكم. نحن طبعا لا ننتظر تفسكيته. نحن عندنا قناة في بيننا. هذه قضية. ولكن هذه بشاره كما قلنا لكم. هذه بشاره نسوى. حتى تعرفوا والله قيمة ما أنتم فيه. والله يحذروا أن تبدرو أو أن تغيروا. والله إني لكم نصح أمين. ياكم أن تختاروا بأي شيطان من شرطين من الجن. والله استنذبوا وقت لا ينفع له. والله الجن يفهمون حقت الطراع. يفهمون ويقدرون ما أنتم فيه من خير. والله يا شباب تفقوا الله أنفسكم. تفقوا الله أن مش يترقى نفسه. والله اتقوا لا في أنفسكم الجن لك في سرعة ويقدر قيمتكم يقول هو نفسكم يقول, يقول كل الناس حرمكم قال لأني يكيدون لهم في الجزيرة لا يكيدون إلا المجاهدين لماذا من أجل هذا الدين والله أنتم فيه والله تتقوا لا في أنفسكم الإنسان لا الله أزوله أكرمك بذروة سنة بالإسلام لا تنتمسك بالسفوح يا أبي أنت في خير والله في خير يحسدك عليه الجن قبل بإنسان والله قال, أنا قال اول ما يفعله بعد ان ارجع قال اول ما يفعله بعد ان اتعلم ديني حق وهاجر كما هاجرت والله قال هكذا انا قلت له تفكر في الجهاد والله اعجبني اجابة عجيبة جدا قال لي كيف لو فكرت في الجهاد قال انا تأثرت بكم جدا قال انا اريد اسؤالك سؤال قال ما معنى هذا الكلام الذي سمعته ان الشهيد لا يجب مقابل الا كرسل والله يسألان هذا السؤال صرت عنده عقيله خلاص فيها ما عندوش قضيه شبهات وجدالات ومحاورات احنا هذا عندنا احنا بس احنا تعبانين والله اما هو لا سمع القرآن لا نصر به قال لي كنت انا احترف انما قرع عليه لا صوت ولا بكره قال من هذا القرآن ان هذا دين حق وان هذا طريق حق قالوا خلاص من الان قال لا ابدل والله قالها كده قال لا ابدل حتى ان قال لا ابدل لا تو هذا طريق حتى ان الله اديش ثلاث ايام فقط عمل مش كده من مباش وتجيب له كتب وتقرا له وتعمل له حتى no. والله لفها كده لأننا نحن جاهلية مدارس تقولون بنا هذا الإنسان الصدق لا في نفسه والله يعرف هذا الكبير أموره تورح للبشرات الأخرى التي فعلها أنا سألته قلت له هل أحد من الإخوة يجي من أو من فلس هل لا هذا هذه حالة واحدة التي مسلت بفعل ثاني هذه واحدة الثانية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 ولم حراس وقت صلاة؟ قال أنا رأيتهم بنسي يحرسون وقت صلاة. الله قال له هذا بشر عادي. فقال الله لفأبفلكم هذا الطريق. أتلا أي إنسان منك؟ الله قال وقال أن يرتدون على وقال في كامل عددين واثنين حدين. والله لذي قال له قال في كامل عددين واثنين حدين. ولم حراسات وقت صلاة؟ قال أنا رأيتهم منهم. قال خفت أن يظلمني. قبل أن يسلم. فأنا رأيتهم مخيفين منهم. أفترض وقِص أنا أفترض منهم، قلت حتى... رأى أحد منهم رأى، خلي ما أعلم، خلي لكن أنا كنت اعتذارا منهم، خلي ما أدري أحد منهم رأني أم لا، لكن أنا أظن الواحد أن رأني، يعني هذه بشرة يعني شحوما، مش لخصل نعم تكلم كما قلت لكم عن أجيال سابية، وقال أنهم يسبونه. الخير سلمان وصفار الحتى الآن سبناهم وذكرهم بالاسم كده والله حتى أنا ما أذكر لا قال الشيخين وصفار وسلمان قلت له ما رأيك تستطيع أن تقول ما الفرق بين أنا وبينه قال لا الدنيا. لا, خرجوا جديد. لا الدنيا قال لا أصلا ما خرج جلدي قال لا لا كلها الدنيا قال قال انا قال أنا بعقل أستطيع ميز قال أنا بدون علم ولا شيء قال أنا بعقل أستطيع ميز كبير قال اهدتنا والله الفرق بين انسان يدخل السجدة من أجل دينه وبين من يجلس في الخارج لكي يسافر من أجل الدنيا؟ قال هذا أمر واضح. والله قاله كده شو إنسان يعني, يعني مش بتجد دليل وكذا وكذا وهذا وما وشبهات رأي؟ والله بعقل ما أعرف جل كل لكن بعقل فرق بين من دخل السجدة من أجل دينه وبين من في في الدنيا والشهوات. والله قاله كده وتكلم عن قالوا مش عارف ايش هالمجاهدين قال لي والله انا عارف المجاهدين انهم افضل من افضل الناس والله قالهت قال ما وصلتني قال انا ما عمر ما جعلني استدي والتزم هو على فكره رجع من اجل نفسه تزيد الله الحق رجع يعني في, في الاخيره وكان في من النوع الصياد من النوع هذا من اصعب الانواع نفس كان تمسكه يخرب ويخسره بعد هو كان في الخارج فرجع خاصة قال انا رجعته اتأسس في مصر قال انا اريد الاسم أن لم تحيل على أيديته والله يقل أهتم والله قال لما رجعته حتى فقط إيده أسلم على أيديه ثم ذلك سأقول وقال الحمد أسلم الذي لا الحق واخذنا عليه العهود المنصيق هو بنسيق قال قال لا غير مصرف ولا مبدر حتى ألقى الله والله فقال إن شاء الله عندما أرجع هو من المدينة من الشيعة المدينة أسكن في باب العوالي باب العوالي باب العوالي. العوالي ما؟ يسكن في ذا بالعوالي إنشاءة النبي معه هو وفاظ كلام كثيرا عن الشيعة وقال أنا أريد أن أتعرف عن مذهب أهل السنة يراتنا الله مذهب أهل السنة وقال إن شاء الله نأتزين بهذا المذهب إن شاء الله يكون سلفيا إن شاء الله قلت قلت له قلت له إن شاء الله لا تتبع أحدا إلا بدليل من كتاب والسنة فهم سلف الأمة قال لي بفهم سلف الأمة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والله قالها قلت له اياك ان تقلد احدا في ديني قال لي لا اقلد احدا قلت له تتبع كتاب وسنب كامل سلاح الامة والعجيب والعجيب يا شباب والله ان هذا الجن يعرف حقيقة الالوى والبراء التي لا يعرفها بالله والله قال اكتلوا ماذا يكون موقفا لأهلك قال... وطبعا اكتلوا موقفا قال انا من الابوين شيعيا اكتلوا ماذا يكون موقفا لأهلك قال لي انا اول ما اذهب ادعوهم فالطبع فاذا اصروا قال اذا اصر احجرهم في الله فتلو تعاهديهم قل لي وأعاهديهم فتلو تنابذهم قل تعرف أن الإنسان لا يسمّ إيمانه إلا بالولاء والبراء قال أنا في الدرس قال أكلم الله قل في الدرس تكلم ع ال الولاء والبراء فتلو ما هو الولاء والبراء قل لي أنسكره في الله في الله الله قل في الدرس لي في يوم قرأت قرأته عليا سألتني وكان أنا سألته يوم يوم الاثنين. وكان أضم رؤيا قلت لي انت شعرتني وقلت لي اليهود كفار قلت له كفار وقلت لي النصارى كفار قلت لي كفار في أول يوم وأرض الله كان وقلت لي هو يقول وقلت لي على الصواغيت <تصفيق> والله قال فقلت وقلت كفار قلت لي الآن الصواغيت قال لي كفار <تصفيق> والله له قالت بسودة الولابرائب وحفظ على عقلك قلت لي كما كنت تحارب أهل السنة ألا نتواليهم وتناصرهم وتساعدهم وتنضم إلى الجيل من أهل السنة وهو تكلم قال لك شيء في كسم بنينان أقول لك على الفور نعم داخل المدربي ناوي كان له حلقات دروس فقال هو يقول قال هذا الشيء أن كنت تأثر بكلامي حتى قبل طبعا قبل أن تذهب حتى قال عندما كنت في... على مزهري شيء قال كنت تأثر بكلم هذا الشيء رأى عجيب كيف تأثر به وأنت الشيعي قال لي يا أخي أنا كنت أشهر من كلامه النوا صادق أنا الله قال لو كنت كان أتكلم كثير عن الشيع إلا أنني كنت أشهر من كلامه أنني صادق قال إن شاء الله عندما أرجع قال هو أنت وريده و هذا كلام صحيح قال انا الشيخ انت بورايده قال الشيخ بورايده قال إن شاء الله أن أذهب وقال هناك حلقة من الجن من اسم الجن يدرسون عنده وعند تلاميذه قال عندما أذهب سوف انضم لديه هذا كلام ايش هو في زيراده قلت له يعني ما له علاقه بينكم بين اليهود فقل لي هذه قال لي نحن اجبالهذن 40 و أنت تعرفوا كلام الكلم الكل كراميصة هذه المشكلة. أتعرفوا أن نحن نمشي؟ قالي نحن نمشي اليهود من أربعين وجه. قلت لو أنتم لا تشبهون اليهود. قلت أنتم اليهود واليهود أنتم. قال صحيحة؟ والله. <تصفيق> <تصفيق> وقالي هو بنفسه قال. قالي نحن من عقيدتنا أننا سنمشي دولة كبرى من الفرات إلى النيل. الشيخ وكارو حضري. أول الذي قال كذا. قال والله قال من عقيدتنا أننا سنمشي دولة كبرى من الفرات إلى النيل تكون تجمعنا نحن وهم. قال ونحن ننتظر قالت عن الدجال قال لي هذا نسمي عندنا الفاتح يفتح له المعاد قال ونحن ننتظر وهو سيكون مليك علينا ملكنا نحن وليهود قال لي قلوا ما أوصف الدجال فقال لي عندكم قعد يفرق قال عندكم تقولون عنه أنه أعور وأنه يكي على حماه وأنه قبيش الهيئة وأنه كذا وكذا وكذا قال أما غراماؤنا وشيوخنا فيقولون أن هذا الكلام تحريف منكم وكذب منكم فعندنا هو حسن الهيئة جميل الصورة تعرفون كذا وكذا كذا يقول هذا كلام كله مرايتي أي كلام كله باطل والله قال الآن أيقنت أنهم أهل ضلال وأنهم أهل كفر وانفاق وأنهم ليسوا على شيء وكذا وكذا, وكذا. قالوا أليس هذا إلا بامر الله حق على وحده وبهذا القرآن قالوا بتأسوري به ولا شر والله قال لكن وهو دائما لك قال بتأسوري به ولا شر من جليس بهم طبعا بامر الله ولم يكره قال ولذلك جئت حتى أصل في دنيا الحلال عليه عود الرماصي الله أعلم. و قال قال عندما كنت تفرون عليه بشدة قد كنت أخرج من رجل الأسطر. الله يذكره. قال كنت أخرج من رجل الأسطر وأصعد فوق الجبال. قالوا عندما يكون وحده أرجع لو بعد بعض إيش؟ نور. فأنا في المعسكر وقاعد يقول لأخو ينشدون ولأخو يهليلون. قالوا عندها ليما لما كنت تقول منز. قال بعد صام. قال بعد صام سمعت يساعد الأخوة وهو يقول لك. قال سمعت أحد الإخوة يسألني عن هذا ما يقول يا إخوة ما أدري منه يقول يا إخوة شمل الله والكل عظيم إنها تعود أوفا ما كانت لحم ما نقل هذا هو قاله كذا قال سمعت عن الإخوة قال لي اشرح ما هذا الكلام اشرحته اقتله هذا حديث النبي عليه السلام معناه كذا قال لهذا اللحم لا يقوله إلا مسلم الجنة قال لي أما نحن فلن أقوله والله قلت حتى تعرف أنكم من المسلمين الإسلام بنفس من الإسلام في شيء ألا ألا عرفت؟ قال القرآن فقط كفاني. قال, قال لي نحن كانوا يقولون أن القرآن هذا ممحور وأنه مزدوج وليس هو القرآن الندي إنجيل من عند الله سبحانه وتعالى. قال هو مجرد أناس وجدت أن أنت أصرت وكنت واحترق عرفت أنو الفرق. لا شاء يعني بجنات أسرم بقران. قال قال وأنت تذكر عندما سنتنا هنا طلعت غرب كان يحترق. قال كدت وأنا احترق. قال من القرآن قال هو خاصة عندما قرأ عليه الأخ سورة كوز سورة المزكرة من أولها. قال فعندما وصل الى آية الكرسي قال انا وصلت للمنتهى ايقنت ان هذا الجن حق وان هذا صريف والله قالها فيه قالوا انتم من افضل الله هو كان يخرج ويرجع يخرج ويرجع بعض الامور كيف اذا الجن اذا خرج الجن بجن عودة يخرج الى رجل اما اذا خرج الجن الاسرة فيخرج في ويرجع ان قال اشترط عليها أن يخرج من الجنة. الصيّار هذا. أما اليسرى من أو بالفعل أجلس جلسة خرج من الجنة. بدأوا اخر مرة من قبل كان يخرج من. كم مرة؟ كم مرة؟ تمان مرات. تمان مرات. تمان مرات. تمان مرات. تمان مرات. تمان ويعني من المرف رأيس، <تصفيق> ما, <تصفيق> ما قال. قال؟ أنا ما أقول على فكرة هذا الجن صغير، بعمر الجن؟ أعتبر صغير جدا أعتبر يمكن يعني نزل في الطبي، ستة ثلاثين سنة هو؟ هذا بالنسبة لعمر الجن شيء صغير. <تصفيق> حتى أنا قلت له، قلت له أنت صغير، خلي نعم أنا صغير. والله أعلم، والله أعلم. أحمد الله مثلاً من الصدق. ندعو له. سلام إن شاء الله ندعو لك وأنت تشتت الضع. مثبتة الله هذا الطريق حتى تلقاه هو نفسه القاف. هل حتى القاف؟ غير مبتدئ ولا مقرر. هو. لا هو كان اسمه كان اسم عباس. فلأ اسمه شيء. فغير اسمه. غير اسمه. سُمّى بأحمد. قال أنا أحمد. اسمه. تكرار اسمه من قال هو قال. قال مفصول السورة والإنجيل والقرآن. هو قلت له لكن نحن مكنيت. تعرف الكونية؟ قال نعم. يقولون يا اسمه قال اسمه محمد. ما كنيته قال كنيته أبو القاسم. مترى من السنة أن يكون للعبد كنيه. فنحن نحمل كنيك غايزم في الشيعة وكنيك أبو بكر. فقال لي أنا أبو بكر. في البداية في البداية كان طبعا يسألني عن أبو بكر وعن عائشة والأمور اللي انت تعرفينها. المصاب اللي عندي في فنحن الحمد لله رفعنا عنه هذه الأمور ورفعنا نصح. فقلت لكنيك اسمك أحمد وكنيةك أبو بكر. أنت غايزم في الشيعة. حتى تذهب لهم غايزم. ما ما تكلم عن هذا كثير. قال لي أنا لا تجول. قلت تذهب طريات. قال لي أنا ما أتجول كثير. قال أنه لا ذهب كل ذهبت في الوياق قال لي ما ذهبت في الرياض ذهب قال, ذهب قال لي أنا أجمس قال مرة واحدة فقط ذهبت في إيران قال لي مرة واحدة فقط ذهبت في إيران قال لي صلاح give me a minimum الإين عند ناجتماعهم قل a وظهبت في إيران قال لي وعندنا مواسكر ليعمر في قال لي عندنا مواسكر في الآراق الإشية للجن الإشية قال لي مواسكر وفي عندنا وقتال وكذا ك tro وان يقتل في, في لنا هنجمن قال لي فأنا قلت له لا أريد أنا حاضر. قلت كيف كيف تعرّف تعلمت هذه اللغة العربية؟ قلنا الشعر يفهمون كثيرا باللغة العربية. لي لو حضرت مجالسنا قلت له أريد. <تصفيق> لي لو حضرت مجالسنا تجد أننا نوصح منكم. قلت له لا أسمع أوصح مننا. نحن نوصح منكم. قلنا لأن القرآن بلغتكم. قلت له كذا. قلت لك أنت تتكلم عربي جيد. إنسان يتكلم من العربية. قصيدة. فقلنا هذا معروف. وأنا حتى أني أشوف هذي كانوا يتكلمون. فقلنا إحنا نتكلم مجالسنا وفي طبعا نتكلم كثير عن عداء الشعار لأهل السنة والنوم يتدين لهم لأهل المعار وعنهم كذا وكذا يعني نعم هذا أيضا من مشابهة من أوجه مشابه مع اليهود قلت له هو كان يتكلم يعني يريد أن يعني أن ينتمس للعبار قال لي نحن تربينا أهل السربيع أن أنكم يعني بل... أن أهل الضال وأنكم كذا وكذا وأن دينكم محرف أن نحن أهل الحرب قلت له كيف كان يا ربيك أبواك أم قلي يكون فلما أطلب عام أجوا أطلب عام من أمي فكانت تحضر له الطعام تقول له عام تأخذ كرمان فلها كذب الله في الكرمان ألف حتى آخذ الطعام فلا أجذ الطعام فأظل أصرف وهو صغير أصرف وأركي وكلها أمّاء لعام ستقول أم خداع وكلها من أرجع الطعام تقول له عيد فتقول له تقول له ألي عليه فلا ظل ألي عليه أنت تعرف ان هذا الشيء اكبر من ديننا ولا لا كنت الحمد لله مش ال كنبة كنبة. مرهو بيه. بيه. مرهو الوضع لا ليش لا واحد يسوي هذا الشيء نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما تأثر بكم كثيرا من الله يقول يقول هؤلاء مجاهدون من أفضل الناس قال وإن شاء الله عندما أرجع وتعلم ديني هل سأهاجب في مهجرة من الله الله يخلصك <تصفيق> اسم الله اسم الله خيرة في الزور والله إحنا ركزنا على قضية تعلم الموردين لأنه ما عارفش عن أي زورهم يرجعون والله أظن يفعل كذا نحسب والله رمك لأن تأثر بمني لأننا مركزنا قضية ده إيش إنه يحتاج تجمع تعلم دينه الموردين نحن شرفنا عليهم وربما الطلب يشغله إما هو نفسه قال إن شاء الله نركز باحنا قد تعلمنا من الله مثل ها وهذا طبعا هذا الكلام معناه إيش <أن نوصيكم, نوصيكم, نوصيكم انا نحن نوصفكم نوصفكم ونوصيكم ان على أن تزداد تمسكا وعلاقه بكتاب ربكم حفظا وذكراه وعمل لا تخلفوا امر ربكم وان اصغر فالحسن الحصين ليس للانسان بعد الله سبحانه وتعالى الا التكبر خاصا ومنه هذا يكفيك كان ترع أهدي عبرها والله يجرى سبحان الله أنوصيكم بالسام الله عز جاي حفظاً وتلاواتاً معاملاً استقل الله استقل الله استقل الله أنتم فيه بين أيديكم والله سلعة لا تطرطوا فيها والله أنتم على خير يحسدكم عليه الجن قبل الإنس والله وما يكيد لكم الجن والإنس إلا على هذا دي لأمثال أنت ترى ليش فقط حرب مع الإنس لا والله حتى الجن يحاربنا والله حتى الجن حتى شياطين الجن يحاربنا حتى ليس لهذه الحرب إلا هذا الهدف والله ليس لها هدف أخر يريد أن نخرجكم من هذا الطريق طريق الجهد من هذا إكرمكم بالله. والذي لن تعود هذه الأمة لسباب قاعدها إلا بالجهد لتكن يعرفون والله أكرر لكم ليس لهذه الأمة بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنفسكم سياكم أن تحرر في الأمان والله ستكون مسئولاتكم الأمان لعضو جل مسئولية عظيمة والله لأنكم عرفتم لن تستمع والله مسئولاتكم من الله سبحانه وتعالى أعظم ما تكون أ فقل الله عنفسكم وقدروا قدر أنفسكم والله يعرف أن لك قيمة أعظم ما تكون والله يعني أعدائك من الإنس والجن يقدرون قدرا فهيك أنت أن تفرط في قدرك يا سبحان الله أنت لك منزلة عظيمة سبحان الله في الدنيا وفي ان شاء الله فلماذا ترضى في الدنيا؟ من لنعم قديسة ضربة على ما يؤثر قال لي كثير قال لا قل ضربة وأثر فيه قال إذا ذكرت بسم الله وضرقتبني في أي مكان تقولكي مكان خاص قال لي في أي مكان تؤثر فيه قالوا أحلي بأخوة سليمان كان يضربني بشدة قلت له هذا كنتشي ما معنا كنتشي قلت له بدوي بدوي قلت له معنا قال لي جيد علي من المرس بتحسن بأن بكل <تبجير> نعم، شأن نعم السبجيلة شباب. سبجيلة، <تبجير> الخبر الخبرة سبجيلة غياب. فقال سبجيلة قال معلومة؟ قال قال أنا ما ما قال أنا ما تجاوز، قال أنا جالس المدينة ما أخذ قال لكن سمعت الجني يتكلمون، قال يتكلم أنا وصحابي وكذا. قال فسمعت أنهم قالوا أنهم قصوا أربعة. قصوا أربعة. قال لكنهم ما قصوا أربعة. قال قص هذا كلام الله. انا ما قتل اربعه قال لي ما اعدم اربعه قال لي اعدم ثلاثه اللي اخو اربعه كيف هو الرابع اين ذاك قال لي الرابع قتل في التعديل <تصفيق> <تصفيق> والله انا اعدم يعني الفطور هذا انا يبلش ماخذ الله ان له هذا الكلام اخوكم ضل قبل انا قلت له هاجري قال لي انا ما اعرف اسمه قال لك انا لا اعرفه الذي اعرفه هذا امر متواتر عندنا قال لي كما انتوا مش تكلموني خلي انتم لا قصوا ثلاثة فقط واخذوا واحد رابع ليس الأربعة. قال لي اما الرابع فقتل يعني في الاربع دي واحد منهم لا يسا منهم وما كانوا يلبسوا شوالاتك هذا هذا معروف وقت القص يغطونا فكان ما لا تقول انه غلاء شباب يعني في قصر ف... الجن فاق تأمنا عن تغيير الخبر فقل لي والله أنا ما أعرف هو ما يتجول هو صغير ما قدر كان على يفرجه في القارج لا ويقرر العلم فقال فقال ارناك تفجير الخبر فقال لي والله هم كتبوا في الصحف انهم شيعا قال لي كتبه انهم 6 من الكويتين مشات الكويت. الكويتين كلام صحي قال لي والله ما ادري قال لي هذا مكتوب. ما ياركب لا والله كانت بيسألها سؤال مهمة لكن الله كنت رديس عن عن اليهود في المدينة لها لنكهة وسم الدنيا لكن الله الله يكون في هذا لكن الجملة ويانا مم رأب بالدم أحد كتب لي ورقة لخ من يعني الإدارة خليش ألوان الصليبان لا فقلت <الفلات> لا <المتاهم> قلت له أنت تعرف أحداث أبلستان خلي يا أخي ما تجوا القل إنه ما في مصر بغض أنا ما خرجت من مصر ولا ما أعرف أحداث أبلستان ولا ما أعرف ما ما يضرب أنا هو متأثر جدا والله هو على فكرة. ليس منه والله هو رجع حتى أدخل الدين وبرجع بنفسه تأثر بالقرآن وتأثر بالطبع الأمر ليس مننا أيكم متضمن عن والله رجع حتى أدخل ما رجعت إلا حتى أدخل دين الله عليكم الله يعطيكم هذا بشراسة لمن من البشر ولا الحمد لله صير يعني دخل في دين الله ووخدم على لهود الموسيقى وسفش هذا. قال له ساحر وساهر يدوس المسك وحول مجموعة كبيرة من الجن. ما هو على ضلاله وخزر وخزر من مزان. مزانة وخزر في ذلك؟ في ذلك؟ ماذا في في ذلك؟ ماذا في